سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعال عن ما يشتركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب ب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. إذا فع بالتي هي أحسن السئئ نحن أعلم بما يصفون. وَقُرْبِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ رَجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا انها كلمه هو قائلها ومن وراءهم بابزخ الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ قَسَرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمْ فيها كالحنون